ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن مريم لما بشرها جبريل بالغلام الزكي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قالت انا يكون لغلام أي كيف ألد غلاما والحال أني لم يمسسني بشر تعني لم يجامعني زوج بنكاح ولم أكو بغيا أي لم أكو زانية وإذا انتفى عنها مسيس الرجال حلالا وحراما فكيف تحمل والظاهر أن استفهامها استخبار واستعلام عن الكيفية التي يكون بها حمل الغلام المذكور لأنها مع عدم مسيس الرجال لم تتضح لها الكيفية ويحتمل أن يكون استفهامها استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى وهذا الذي ذكر الله جل وعلا عنها أنها قالته هنا ذكره عنها أيضا في سورة آل عمران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 واقتصارها في آية آل عمران على قولها ولم يمسسني بشر يدل على أن مسيس البشر المنفي عنها شامل للمسيس بنكاح والمسيس بزنا كما هو الظاهر وعليه فقولها في سورة مريم ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية يظهر فيه أن قولها ولم أكو بغية تخصيص بعد تعميم لأن مسيس البشر يشمل الحلال والحرام وقال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى هنا ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية جعل المس عبارة عن النكاح الحلال لأنه كناية عنه كقوله تعالى من قبل أن تمسوهن وقوله أولا مستم النساء والزنا ليس كذلك إنما يقال فيه فجر بها وخبث بها وما أشبه ذلك وليس بقمن أن تراعى فيه الكنايات والآداب انتهى والأظهر الأول وآية آل عمران تدل عليه ويؤيده أن لفظة بشر نكرة في سياق النفي فهي تعم كل بشر فينتفي مسيس كل بشر كائنا من كان والبغي المجاهرة المشتهرة بالزنا ووزنه فعول عند المبرد وقال ابن جني في كتاب التمام أصل البغي على وزن فعيل ولو كان فعولا لقيل بغو كما قيل فلان نهو عن المنكر وعلى هذا القول فقد يجاب عن عدم لحوق تاء التأنيث بأن البغي وصف مختص بالاناث والرجل يقال فيه باغ لا بغي كما قاله أبو حيان في البحر والأوصاف المختصة بالإناث لا تحتاج إلى تاء الفرق بين الذكر والأنثى كحائب كما عقده ابن مالك في الكافية بقوله وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى لأن اللفظ نص قوله تعالى قال كذلك قال ربك هو علي هين قد قدمنا تفسير هذه الآية مستوفا في قصة زكريا فأغنى عن اعادته هنا وقول جبريل لمريم في هذه الآية كذلك قال ربك هو علي هين أي وستلدين ذلك الغلام المبشر به من غير أن يمسك بشر وقد أشار تعالى إلى معنى هذه الآية في سورة آل عمران في قوله قالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون قوله تعالى ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من حكم خلقه عيسى من امرأة بغير زوج ليجعل ذلك آية للناس أي علامة دالة على كمال قدرته وأنه تعالى يخلق ما يشاء كيف يشاء إن شاء خلقه من أنثى بدون ذكر كما فعل بعيسى وإن شاء خلقه من ذكر بدون أنثى كما فعل بحواء، كما نص على ذلك في قوله وخلق منها زوجها أي خلق من تلك النفس التي هي آدم زوجها حواء وإن شاء خلقه بدون الذكر والأنثى معا كما فعل بآدم وإن شاء خلقه من ذكر وأنثى كما فعل بسائر بني آدم فسبحان الله العظيم القادر على كل شيء وما ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من كونه جعل عيسى آية حيث ولدته أمه من غير زوج أشار له ايضا في الأنبياء بقوله وجعلناها وابنها آية للعالمين وفي الفلاح بقوله وجعلنا ابن مريم وأمه آية الآية وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولنجعله آية للناس فيه حذف دل المقام عليه قال الزمخشري في الكشاف ولنجعله آية للناس تعليل معلله محذوف أي ولنجعله آية للناس فعلنا ذلك أو هو معطوف على تعليل مضمر أي لنبين به قدرتنا ولنجعله آية للناس ونحوه وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وقوله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه انتهى وقوله في هذه الآية ورحمة منا أي لمن آمن به ومن كفر به فلم يبتغ الرحمة لنفسه كما قال تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقوله تعالى وكان أمرا مقضيا أي وكان وجود ذلك الغلام منك امرا مقضيا أي مقدرا في الأزل مستورا في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه فهو واقع لا محالة حسبنا أيها المستمع الكريم ما مضى في هذا اللقاء ولنا إن شاء الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته